علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حرييا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبيا علممتني دعوة الإسلام أن أبقى حرييا ميت في فإذا ميت شهيدا أشتف الفلب رضي فإذا ميت شهيدا أشتف الفلب رضي فإذا الرحمن ربي يسبب الأمن علي علمتني جرعة الإسلام عدلا وعتدانا فأنا ردي دروبي بهدى الله تعالى amatni shiratu al-islam عن فؤادي كل كابوس فزال ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا وأزالت عن فؤادي كابوس فزال ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا وفي دارة الإسلام أن أحيا بيا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حرييا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا أبييا علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حرييا شهيدا عشت في الخلبي رضيا فإذا ميت شهيدا عشت في الخلبي رضيا فإذا رحمن يا ربي يسفر الأمن علي ألقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفري علمتني كل حق علمتني كل بري لقد غضتني الإسلام الاسلام من شك و كفر كل حق و كل دين اظبطت نفسي و روحي نورت قلبي و فكري اظبطت نفسي من ضلالات وشاري علمتني دعوة الإسلام أن أحيا بي علمتني دعوة الإسلام أن أبقى حريا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا بي لما تتمي الإسلام الاسلام ان ابقى حريه لما تتمي دائمت في القلب رضيه فاذا امت شهيده نشف في القلب رضيه الرحمن الرب يصبب الإسلام يلقى في ضمير الكون حيّا إنه الإسلام ناسخ الأديان علو شامخا فيها عليا الإسلام يلقى في ضمير الكون حيّا ينسق الأديان يعلو شامخاً في هانيا يأمر الدنيا ساناه يملأ الأرض داوية يأمر الدنيا ساناه يملأ الأرض داوية أدين الله للإنسان كي يحيا هانيا علمتني دعوة الإسلام أن أحيا بيّا اللهم لك نادوت الاسلام ان ابقى حريا انماك علمتني دعوه الاسلام ان احيا حريا اللهم لك اللهم لك نادوت الاسلام ان ابقى في الفند رضي مت شهيدا عشت في الفن Ya Rabbi, Ar-Rahman, Ya Rabbi,